والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستأوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 125-وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين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 أو مي ينشئ في الحِلية وهو في الخِصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إلى ثأ خلقهم سكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء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 وتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمّة وإن على آثارهم مقتدون.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 ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون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 ربك خير مما يجمعون ولو لا يكون الناس أمّت واحدة لجعلنا, لجعلنا لمن يكفر بر لبيوتهم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 وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ تبصرون وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ هذا أَفَلَا هو أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه, أو جاء معه الملائكه مقترنين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 ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم مَا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل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 126-أن بغتة وهم لا يشعرون 127-الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو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 أدخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. أدخل الجنة أنتم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. وفيها ما الأنفس وتلذ الأعيون وأنتم فيها خالدون. وتلك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 سبحانه رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون سبحانه رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضون ويلعبوا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 فأنا يؤفكون وقيله يا رَبِّ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون